بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم طبتم فدخولها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض مَنْ من الجنة حيث نشاء حَتَّىٰ إِذَا العاملين رَافِدَةٌ مِنْ حافين من حول قُلْ